يا مؤمن أ ق ل ي ل عندك أ ن توصف ب ا ل إ ي م ا ن أ ج ب علك ي ترجع يوما ب ا ل ر ح م ة والغفران ا ل إ ي م ا ن طريق ا ل ت و ب ة و ت ق ي ل في الميزان ف ع م ل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان ي احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين و أ ص ل ي و أ س ل م على ا ل م ع ص و م سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ا ح ب ة في الله و ح ي ي ك م أ ي ن م ا كنتم في أ ر ض الله ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد يسعدني ويشرفني أ ن ن ك و ن معكم إ ن شاء الله رب العالمين في مثل هذا الوقت من كل يوم من أ ي ا م هذا الشهر الكريم في هذا البرنامج نداء ا ل إ ي م ا ن ومما يسعدني ويشرفني أ ن أ ك و ن بصحبتكم مع ع ل م ي ن كبيرين وعالمين ج ل ي د ي ن من يعني فقهاء ا ل د ع و ة والذين يثرون حياتنا ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ل د ع و ي ة والفكريه بما يعني يعطيهم وبما اعطاهم رب العباد مرحبا دكتور وشكر الله لك فضل اتاحه ة ذ هاته ل الله أيضا معنا الاخ والحبيب والصديق ف فيك ر بارك ص ة ايضا معنا ك سيد د و وكنت ر ذكرتني صلاح سلطان بالطعن ا س يعني ن ي ا مرحبا بك في هذا ا في ل ب العربي ر دكتور بخير ن وانا انا ا السعادة الأستاذ جزاكم م معك ومع ج لوجودي سعيد الحقيقة كل لكم ف ي قمة الغبطة ر ص د ق انني يعني جمعنا الله تبارك وتعالى م ر ة ث ا ن ي ة وهذه م ر ة ايضا مع اخي الحبيب الدكتور العربي ك ش ا ط ئ فهي ن ع م ة من الله سبحانه وتعالى جزاكم معنا كل خير بارك الله فيه. سوف نتوقف عند نداء من هذه النداءات ويعني ا ذ ن لي ان ا ب د أ بالتقديم في هذا اليوم وسوف نتداول ان شاء الله التقديم يعني عسى ان يكون درسا لمن يعني ينسون م س أ ل ة ا ل ت د ا و ل يعني وتداول س ن ة من س ن ة ل ل ه في ك و ن تلك الايام ونداولها بين ن ا ف أ ذ ن لي أ ن أ ق د م بعض الحلقات ان شاء الله ثم يقدم الدكتور العربي ان شاء الله بعضها ل ولأن المشاهدين في إلى ب ر قصير ن أن يعني ا جدا م ج شوق في يعني يتنسم نسيم الخير ونسيم ا ل ب ر ك ة من ا ل أ ف و ا ه ا ل ط ا ه ر ة من العالمين الجليلين ن ب د أ بالدكتور صلاح سلطان يعني في مع الايه ا ل ك ر ي م ة في س و ر ة ا ل ب ق ر ة يا ايها الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة إ ن الله مع الصابرين الصبر و ا ل ص ل ا ة هل الصبر يعني ن ت ي ج ة ا ل ص ل ا ة تثمرت ولا هل ا ل ص ل ا ة تحتاج إ ل ى صبر أ م أ ن كليهما يعني منحه من المناحي بما أ ف ا ض الله سبحانه وتعالى عليه ل ذ ا النداء يا أ ي ه ا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم、ما. فهنا يعني شرف هذا النداء أ ن ه من الله、عضيف. والتحاق ا ل إ ن س ا ن بهذا الشرف أ ن يدخل تحت يا أ ي ه ا الذين امنوا لما أ ن ه د على واحد يسمع ق و هو ل يا محمد ه ل يا ايها الإنسان س م ع يا ي أ الذين امنوا يشعر فيه ر ن ة ك ب ي ر ة في القلب يعني سريعة جداً وقوية جدا بتشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان الله إلى خير ينتظر أ و شر يدفع عن ا ل إ ن س ا ن فهذا النداء يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ف ا ل إ ي م ا ن ذا يعني هو إ ي م ا ن بالله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب و أ و ل الغيب كما يقول ع ل م ا ن ا هو الله سبحانه وتعالى ا ل ل ي نعيش يعني حبه ب أ ع ل ى درجات في أ ع م ا ق ا ل قلوبنا وسويداء صدورنا ا فرصراح يعني ف... يعني, يعني الذين ن آ م و هذا فعل منهم أ م أ ن ه مسألة يعني ه ب ة من الله سبحانه وتعالى ل أ ن من فضل الله ع ل ي ك أ ن ه خلق ثم نسب اليك فهل هو عطاء الأصول يقولون في سياق النفي يقولون أن في نكرة تعم وما بكم من ن ع م ة فمن الله مم. حصر مم. وقصر يعني, حصر على قناة الرسالة. يعني هذه النعم كلها ح ص ر ي ة من الملك سبحانه وتعالى فلله الحمد والمنى بالصبر والصلاة بالصباح وبالصبر هو يعني الحقيقة الصبر هو الذي يجعل الإنسان هو هو استعينوا ما استعينوا نعم ينفع يعني طيب طيب يؤدي ا ل ص ل ا ة على نحو ولذلك、م. يعني صحيح الله سبحانه وتعالى يقول و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها فاذا ء ا ل إ ن س ا ن ا لينزع ص ل ا ة نفسه من ا ل م ش ا ك ل وتبقى يعني أ ذ ن ه قلبه وجدانه متعلق ب الله أ ك ب ر وحي على الفلاح م. م. يعني هذا التعلق يحتاج إلى صبر هذا الصبر ينتج صلاة نهايتها يعني التعلق سبحانه المؤنون هذا هذا الصبر صلاة كما قال إلى أفلح قد صبر الذين هم في ص ل ا ت ي م خاشعون إ ذ ا نحن لا نريد صلاه يعني شكليه و إ ن م ا نريد ص ل ا ة الجوهر فيها هو ق م ة الخشوع والخضوع بالصبر و ا لله ع ي ن وجل ا س ك هو الذي يعيننا بنارة على بعضي جوانب هاته ا ل م س أ ل ة أ و ل ا كما تفضل أ خ و ن ا دكتور صلاح ا ل موضوع النداء تتجلى عظمته ب م ع ر ف ة المنادي وهو الله جل جلاله ا ل م س أ ل ة الثانيه ة يسأل السائل ما ا ل ح ك م ة في أ ن يستخدم ا ل ق ر آ ن الكريم هذه ا ل أ س ا ل ي ب ا ل س ل ي ب النداء、نعم. النداء أ و ل ا يوقظ من كان غافلا أو بعيداً. او بعيدا يرجع من كان بعيدا、نعم. يعني يطلب الانتقال من ح ا ل ة س ك و ن ي ة إ ل ى ح ا ل غافية ف ع ل ي ة ح ر ك ي ة عظيم ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل ث ا ن ي ة ولو كانت ح ر ك ي ة للعقل والحركيه ت ب د أ بالعقل لا لا فهذه ح ر ك ي ة الفكر هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى والفكر الذي تترجمه مسالك سلوكيات إ ذ ن ح ر ك ة ف ك ر ي ة ح ر ك ة ع ق ل ي ة ح ر ك ة و ج د ا ن ي ة ح ر ك ة جميع مواهب ا ل إ ن س ا ن التي وهبها الله له عظيم هذه ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل ث ا ن ي ة لما ي أ م ر ن الله ا عز وجل ب ط ل ب ا ل ا س ت ع ا ن ة ت ي بلسيراناتي بصبر و ا ل ص لانهم ة لا ف هذا ا ل أ م ر إ ل ا إ ذ ا ا سبق ت ص ح ن ا ما س ب هذه ا ل آ ي ة في ب د ا ي ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة ذ ك ر الله عز وجل أ ص ن ا ف الناس الذين اختلفت مواقفهم من الهدى منافقون كافرون مؤمنون ا ذ ا لكي يمتاز المسلمون عن اصناف الناس الاخرين وجب عليهم ان يكثفوا ا ل ط ا ق ة التي لا يملكها الاخرون اذا اردتم ان تحققوا الاوصاف التي و ص ف ت بها عبادي الصالحين فما عليكم إ ل ا أ ن تستعينوا بهاتين الوسيلتين و س ي ل ة الصبر و و س ي ل ة ا ل ص ل ا ة الصبر ط ا ق ة ب ش ر ي ة وككل الطاقات ا ل ب ش ر ي ة ف إ ن الصبر محدود وللصبر حدود إ ذ ن والمسلم لا يطلب إ ل ي ه أ ن يبذل جهدا اليوم ويتكاسل غدا يعني الصبر د عربي ليس ط ا ق ة س ل ب ي ة لا الصبر ط ا ق ة إ ي ج ا ب ي ه لماذا ط ا ق ة إ ي ج ا ب ي ة ل أ ن الصبر عن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة عن, عن جواذب لكي م ث ل ا إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج عن د ا ئ ر ة ج ا ذ ب ي ة ا ل أ ر ض ما عليه إ ل ا أ ن يرتفع فكيف يرتفع ل ج ب د له من روافع وهذه الروافع ن خ ص ه ا ا ل ق ر آ ن الكريم هنا、مم. في الصبر والصلاه ة معذرة لحظة طيب عرب دكتور ونعود معك نرتفع سوف نصبر لأن إلى فاصل ونعود معك إلى ذ هذا عذروني ه الله البروج السامقة الكلام الراخي والقلبي ومع التأصيد صراح فاصل للشرع أحبة دكتور ومع مع في في يعني ونعود مع انني كنت لا أ ر ي د أ ن أ ق ط ع سلسله هذه ا ل س ل س ل ة ا ل ذ ه ب ي ة من الحديث مع ا ل ع ل م ي ن الجليلين و ا ل ع ل م ي ن الكبيرين ابقوا معي بعد الفطر ض و ان ي م ح شاء بكم, بكم. أحبة الله العظيمة ا ل و كنا ر ي م م ة سورة ل ب قبل ر ة ا ا س ت ع ا ا ن ة ب ل ص ب ر و ا ل ص ل ا كنا ا ة قبل ل في ص العربي مع ان الصبر ط ا ق ة ا ي ج ا ب ي ة لانها و س ي ل ة تدفع عن الانسان امورا م ع ي ن ة فتحتاج الى جهد طيب اذا يعني اردنا ان نوصل هذا الخيط الفضي او الذهبي الحديث ابتور من مع صراح اخر ا ل آ ي ة إ ن الله مع الصابرين ان الله مع المصلين نعم ن ه ا ي ة ا ل آ ي ة كذا ان الله مع الصابرين أمرين. استعانه بامرين وامر في استعانه بامرين نعم أ ع ل ى الدرجات لان حديث ا ل إ م ا م البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على قدر دينه فمن رضي فله الرضا、م. ومن سخط فله السخط م. م. وما اوتي عبد عطاء خيرا و أ و س ع من الصبر م. م. م. في دي ب ف... صحيح ب ر ورضا ص و إ ذ ا كان لي أ ن أ ض ي ف والسعي للتغيير دون ملل نعم فالصبر إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن وصل إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة جدا ا ل ص ل ا ة تكون د ا خ ل تحت إ ط ا ر يعني كل صابر مصلن في وليس فبعدين الصبرين دي بالنسبة لي هي العناية الربانية اللي بيقول مع إن بالنسبة كل كل لك مصلم الإسلام مصلم الله له صابر صابرة يعني انت مش هتصبر وتحرص في الماء لا, لا. دمعك الله انت في ا ل م ع ي ة اه نعم فدي دي هي ا ل ج ا ئ ز ة الكبرى اللي ربنا بيعطيها انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولذلك الصراحة العجيب أن رجلًا كابن عباس ومن、نعم. هو ابن عباس؟ هو الصلاح العجيب رجلا الاصضر دخل علي قال كابن ان عباس ابن عباس ابي عباس اعراضي ابن عباس اسبر عزيته فيه في من نكب بك صابرين ف إ ن م ا صبر ا ل ر ع ي ة بعد صبر الراس ي خير من العباس أ ج ر ك بعده والله خير منك للعباس ي صحيح آه. نا. نا. نا. بهذا، بهذا الإطار هذا يعني قيمة والإيمان العليا ما من علامات إسلام المرء لكن الصبر من علامات الإحسان والإيمان العليا. فهذه من شاء الله ابن عباس بهذا الإطار الصبر الصلاة الصبر الإحسان الدرجات العلى ولذلك لكن رأسه فهذه رب فتأطى اللي ا ل إ ن س ا ن ي ت م ر ف ي ه ا ل أ ن هذه هو أنواع عديدة جداً والآية جدا عديدة بشكل خاص أ ت ت في الصبر أ م ا م ح م ل ا ل تشويه ض خ م ة من اليهود、نعم. على المسلمين、تمام. ثم استعداد للقتال الآية بعدها يا أيها الذين آمنوا بعد استعينوا في الصبر والصلاة الله الصابرين ولا الله أموات إذا الاسهاق هنا تقول لمن يقتل سبيل وغلط في في يعني عايز صبر بلا شخ. بلا شخ. غير بعد صبر مع عائل إن قلت له العربي يعني استعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة هذا أ م ر طيب هل إ ذ ا أ ن ا لم أ ص ب ر الصبر المطلوب ولم أ ص ل ا ل ص ل ا ة ا ل م ط ل و ب ة فهل أ ن ا يعني مكسر ل ل أ م ر يعني أ و لم اتمر ب ا ل أ م ر هذا ف ض ي ل ة ا ل أ س ت ا ذ يذكرنا ب ا ل أ ه م ي ة التي يحتلها ا ل أ م ر في ديننا أ و ل ا سبحان الله دائما هناك ع ل ا ق ة جد و ث ي ق ة بين ل غ ة ا ل ق ر آ ن ومضامين ا ل ق ر آ ن ف م ص ط ل ح ا ل أ م ر يربطنا بمصدر ا ل أ م ر الله جل جلاله وتحقيق مضمون ا ل أ م ر يربطنا بمن ينجز ا ل أ م ر في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نقول فلان ي أ ت م ر يعني يمتثل ا ل أ م ر وهذا يدلنا على أ ن ا ل إ ن س ا ن باستطاعته أ ن يفعل ا ل أ م ر و ع ج س ه ماذا نستنتج من هذا مخير. مخير. نعم. نستنتج مخير ن من هذا أ ن ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي للمؤمن تكريم للمؤمن تكريم تكريم, ليس ولا ليس تكريم لأننا إذا أردت أن تأمر شخصا بإنجاز عمل ما فلا شك أنك قهرا ليس عمل ما لأننا فلا إذا شخصا بإنجاز أن تختار ا ل إ ن س ا ن الذي تتحقق فيه المواصفات التي تؤهله لذلك إ ذ ا ينبغي علينا ونحن نتدارس ق ض ي ة ا ل أ م ر والنهي أن ل ا نعتبر ا ل أ م ر ثقلا وعبئا بل تكريما إ ل ه ي ا و إ ذ ا ما فهم المسلمون ب أ ن ا ل أ و ا م ر ا ل ا ل ه ي ة تكريم إ ل ه ي حث الخطا إ ل ى انجازها و إ ل ى تحقيق مراد الله منها هذا لا والامر الأمر من نعم ا ل إ ي ج ا د من نعم الامداد ا ل ب ش ر ي ة تشترك في كونها تلقت ن ع م ة ا ل إ ي ج ا د نعم. ولكن ن ع م ة ا ل إ ي ج ا د يشترك فيها ا ل أ ع ل ى و ا ل أ د ن ى والصالح والطالح و ا ل أ و ا م ر ا ل ق ر آ ن ي ة تهدف إ ل ى أ ن نعطي لوجودنا مضمونا يجعلنا أ ه ل ا لتلقي ا ل أ م ر ويجعلنا أ ه ل ا ل أ ن نكون خلفاء الله في أ ر ض ه الله يعني ر ض ى ك ن ي ع م ة ا ل إ ي ج ا د و ن ع م ة ا ل إ م د ا د ثم ن ع م ة الهدى والرشاد اهدنا ل ل يرضى وارسلنا اكرمكم ي د ت و ر العربي ي ق د ن و الله مضمونها ح ا ض ع ف في شديد يسئر للانسان ان ذ واذا ه الله وحده الله الحياة الرحمن احنا ما الخلق ابدا استعمت فاحنا في غاية الضعف تستعمل حد نحن عبيد في دون مدد مدد فعندما من بنطفش من من نصل ضعفنا ب ق و ة الملك نكون أ ق و ى الناس في رصيد رباني فوق بلى ان تصبروا وتتقوا و ي أ ت و ك م من فورهم هذا يملككم ربكم ب خ م س ة الاف من الملائكه المساومين أنا الناس مالا طيب الغني الكريم أفقر لكن معتمد على المساومين ا ن ن ا س أ ت الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميم إذا كان ا إلى ل إ هو ن ن في حالة ذل ض ع ف ده ا بسألش عنه عندما يستعين بالصبر و ا ل ص ل ا ة يصل ذله بضعف ال... ب ع ذ الملك سبحانه واسجد واقترب、نعم. يعني ي ط ل ع يعني ي ن ز ل هو ل ل أ ر ض شكلا نعم. لكن ي ط ل ع في يعني رحاب الملكوت الاعلى أ ع يعني ل ى ل م م ؤ ن السجد فاقترب ف ر و و ن ع في فنزل فغرق فاقترب في فغرق يعني الأرض السجد المؤمن على الأرض ودى والله يا بصراحه انا لا أ د ر ي يعني بهذا التوضيح الموجز هي ع ب ا ر ة عن حقن م ن ش ط ة يعني خرجت من أ ف و ا ه ط ا ه ر ة م خ ل ص ة ولا أ د ر ي كيف مر الوقت سريعا في هذه ا ل ح ل ق ة مع أ ن الصبر و ا ل ص ل خ يعني يحتاجان إ ل ى أ و ق ا ت ولكن نحن نقول ح ن ن في كل ح ل ق ة عناوين إ ن شاء الله يعني ك د ر ا س ة ا ل ج م ع ي ة التي تفتح أ ف ا ق الطالب للعلم والمشاهدون المشاهدات من أ ه ل الخير و أ ه ل الفضل ولا ينسون من صالح الدعاء يعني لا أدري يعني ما أقول شكر الله ونواهيه في كتابه نلقاكم ان شاء الله في ح ل ق ة ق ا د م ة نستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته